Bismillahirrahmanirrahim ya On his father. خيرا منكم مسلمات, مسلمات and for more غِتَ تَوْبَةً نَصُرَ النَّاسَ رَبُّكُم إِن كُنْتَ صَالِحًا كُمْ سَنُبَاتُكُم وَيُدْخِلُكُمْ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتَيْنِ تَجْرِي of the Quran to sleep.